اللهم صل على محمد وعلى آله واصحابه ومن طبعهم بحسان إلى يوم الدين أما بعد تفسير سورة الصفات سورة الصفات تفسير كذا أيو درسي كان عمنا وغب الله بنها سورة الصفات وصورة مكية وعلى كمية قرآن كي قبل الهجرة Uraan kassinta barangu kohad Allah Aqeedit islam ka Arkanul iman Ayu imbalan kohad Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam Hadis nesai uveri Abdullah min Umar min Khadabu Uyrikan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Yamura Bit kfeefi Wa ya'muna bita safaat Nabi sallallahu alayhi wa sallam Una angli chiri datka imam kumerku to china salatin ufu dayyo all sankut sip deraintia de rain la anti u dotka ufensi ina sura tul safada nabigun gutu chi. Saga imam na ugun kuchri. Surah tu safar al imam ibn khusayma imada asabu chuha shaf either commu uh كتاب كيسا صحيحة حديث كيس معنى سي وعد ديريو باب اقبطي باب قطر قراءة الإمام الذي لا يكون تطويل باب كانو قهد الله إمام قراءة قدر كأن لديه كريم واقع رأي حديث كانو كأن سورة الصفاء لديه كريم وعد ديري ساسو باب مبارك، صحيح بالكثيري، صحيح من الغزيم، باب قدري قراءة الإمام الذي لا اللي يكون التدويرا، باب قراءة قدر حديث كان وهو كهدلا، قدر كلاب لي كرى إمامكم مركوا أخي معهم، فقالت الحديث كانت هنا، سورة الصافات وآيب، وما لي كان رواب الصافات كنتوشي، ma no, marka asu ah faamay da salaad dayaan la qereynta dadka hawadooda luguma miisaami karee tiraadi nabiga luguma miisana ayada miisaa u dhig kabaan waqereyn u dhig yah badu yahna waafufu bayran u dhig laadna wa salaad nabiga amray oo u chaala oo fuwaynta ay e. wi hel bismillaahi allahumma ku الله سوء الرحمن نحريست بالله عارم الله قصي في صنا هذا الله سوء الرحيم نحريستي سيقر سيعدو دونو خلق بيسا كمدع والصافات ملائكة النفط وصفان قدرتوا إلهي صفا صفيت فالزاكريات ملائكة كحيدا كدرت السحاب كي ضرورة زاكرا كحين فالطاليات ملائكة أقردان كدرت ذكرا القرآن إِنَّ إِلَٰهَكُمْ مَّعْبُودٌ إِلَّا الْحَقُّ قَائِمًا لَّوَاحِدًا مُّتَعَزِّزًا رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى الرِّياحِ كَيْفَ أَمْرُكَ رَبُّكَ أَسْكَنَ أَمَامُهُ إِيَّا وَنَحْنُ بَيْنَهُمَا إِنْ تُوَدِّعْ ضَعِيَّا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ وَأَنقَرَكَ صُبْحِيَكَ إِيَّا قَرَحُ ضَعِيَالِكَ رَبِّكَ أَسْكَنَ أَمَامُهُ الصَّافَّاتُ وَالْمَلَائِكَةُ قنفت وصفف ملائقتها نفث وصفف ملائكته عند ربها وصفف امام مسلم صحيح يسوق كويري ما يقول انه الى الله عليه وسلم ارا تصفون كما تصف الملائكه عند ربه نيا نابوسي فر انسيد الملائكه الرب قدت قلنا وكيف تصف, تصف الملائكة عند ربه ما كأسان الرسول قال له ملائكة ربكو قال يتمون الصفوف المتقدمت ويتراسور في الصف صففك هرائق الميسران صفك هرومي لقد انتهي ملائكة مبب الله عن صفك اللبات سيدعسانا مؤمنين لماذا لا تقف لو يسكنك عن صفكة، فإن لماذا لا تقف بحي يضمي الضلوشة أمار بحيره ساساً ملايكة وصفاتها، إذن كان ساساً الذي ينكرّبه إلي الله عليه وسلم والصفات، ملايكة الصفكة والمعدة، اسم فاعلك المفعولة، قادة عن نفوسها في الإبادة ملايكة النفافية، كدت الصفاء إبادة، رب يقول لك يقابل إياه وَالصَّافَّاتِ مَلَائِكَةٌ صَفًّا قُدَّارَتْ نُفُوسَهَا فِي الْجَنَّةِ نَفَّافِيَاتٍ وَصَفًّا إِلَيْهِ وَقُفَّ صَفًّا صَفًّا صَفّتْ أَمَا وَصَّافَاتِ مَلَائِكَةٌ صَفًّا قُدَّارَتْ جَمِيعَ تَغْرِيدِ وَمَرْكَيْ دُولَيْدِ أَمْرُكَ عَلَيْهِ فُرُلَيْدُ تَغْرِيدِ صَفَّى مَرْكَاسَيْ فسائرت ملائكته كحيدان كوضارت السحابه ضروره زجر كحين تزور الصحابه وتصوق ضروره كحين يدار فطاريات ملائكته عقبان كوضارتوا الى الذكر قران ان الهكم نعبد في شيء الله بارته واكنا معبودكينا وان اد عبدان حقا الواحد ومك وحفر ربنا ان خَبَّدَ الرَّحْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِرَايَالْكَ يَا مُلْكَ حَبِّكَ الْمِلْكِيَّ الْمَامُولَ رَبِّكَ أَعْوِي إِيَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِرَايَالْكَ يَا مُلْكَ وَهُوَ مُخَيَّرٌ رَبِّكَ الْمِلْكِيَّ الْمَامُولَ وَرَبُّ الْمَشَارِقِ قره كصبحيالك يقره ضيالك ربك ملكي اي ما ربك صاحب معدودك ان حقاه ومضنقن العابدين قرنك وحا markay daceeydana 356 mekaan ka tabaa ee laba maaliis ku mekaan ka dacdo marka qorax ka soo baxyal kay qoraxu baxyalka rabbiga iskelay maamulo we waxa quraanka ku soo warabbu al mashriqayn wa rabb al maghribayn soo baxdo iyadoo ay u baxdo rabbiga waxay taay qoraxu shitaga yasoofka lebedi isku meera soo baxdo wa hay u karifta waqti shitaa'i waqti sayf waqtiga xagaaga gees ka soo baxay diraacda na gees ka karifta marka labadaas laga soo qaado qorrax laba mashriqa oo ah in shitaaga oo diraacda iyad mitka sayftaa oo raaxu bacna wasib u karil laba gees رب karifta saytiga مركاس نو اچي و اچنس جس تباريو چيها ناس وبا ماشه چيها باريق قران با صوب حضو چيها هذا معنوي و حق وين يرعو والصافات ملائكه صفتان قدارت نفوسها في العباده صفا صفيت فزيتيرات ملائقتك حيران كو ضارت الصحابه ضروره تزجرن كحاي فاطاريات مرائق فا اقرئان كو دارت ديكران قران ان الههكم معبود كان حقا انه عبادان موضان لو واحد وهلم وحكل وباب لداعبيده رب رب السماوات والارض اريال كي يدولك ربك ملكيه ماموله ربك اسويه وانا بينهما اريال كي I wara bullmashaari ka qrraka soo baxyaaliyo qor ra daxyaal raga milkkiiya eemmaaamu, cabgaaso nabuudka baadaada mudan oo xakul ila adu. Inna a nagu zeey yna waa qurxu ilairi as sanaa a samaada addduya ee dabiziineeti wax وحفظاً وحفظناها وكإلالينا حفظاً إلالي من كل شيطان شيطان بما أنت الشيطان كما يريد المرحة لا يسمعون أن تجيسي طلبان شيادين إلى الملائي الجمعي ملأ الأعلى سرعين طبداً ويغضفون وانا لقى سوقنا من كل جانب بما أنت سدحوراً فوقين لفوقين ولهم وحان أصبنا ذي إلا من الشيطان مر كاللغار فيه بو. هل شيطان بأدن جيسي ضلبة ودن جيسي طلبك أسر تقرى خطيفة دفعي أصمع مقل كي الخطفة هالمرض فيك فأطبعه أرعي شهاب تنبابور شهاب كاسو ثاقب دلوليه إله وإنه سبحانه وتعالى وقال نور شئيكا صنعه لو اللحسكا قرحيي Waka fiinaa bukaga gu ay wa xddigaha saakalaalquxi, Daaan hiddig lagu quxiila la fiiri karen irabaahi. inna aanagu zay ynaa waa quxinay asanaa as sanaada Sanada addduiye ee dow bizireetiin wax laku quxiiyaan kuxinay Ke bedka waaibi laba qira إياي ما يسقوي طافئ يقرا اكر ويزيل تلك الكواكب يبغى قروح دوق ايام كوكربين ماي وحفظها وحفظنا ها صمدوا الى النوء الهيلي حفظا ايرال من كل شيطان شيطان دمتم سانك الى الله الشيطان كمريد المرح عق شياطين الله عليه وسلم ماله سماوات al qas wa khaso dagdagay jireen markaasay kelimad markay soo maqlaan ayay inta saga boqol baano ku daraa ayay goda wax sheegay u sheegi jireen markay nabiga ilaahi soo diray salaatu laahi wa salaamu alayhi malaa'iq weerdiida loos diyaariyay damba bur ayay la leedda shaitan inta wah wan mala inta sauddi yar sano wardiyeeda samara ka wardiyeeda sideey bartay marka waxay maageen waxay ayu samayn marka ay dageysanay midaa isteegaad un ka middu mid ka kala madax wey isteega mid ka kala kursi isteega marka wax soo kelmadu hela ma midka ka hoose u dibe ka soo rakan ka hoose u dibe midka bulka jooga marka loo sheego kaasa badka wax sheega calaleyda iyo dadka jiniyaha la shaqeesto wax sheega kitaba haruge dadka faaliya marka nabiga sallallahu alayhi wasallam ayay dooneen inay wax soo dhegaysan waa ordeen meesha samada kekgal maagan ba gantaal ugu dhufta inta soo laabteen iblis wiimaadeen سما دي ماخ ولا غلي وايه ويحي انكم قيميا مالين في سلسله النيل ماخ لغلي كلاكن سووي ماركاس ايدن خوك برن كلا ديراي روحيري وحوا سو كردي وحوا سو كردي ان تي اعضان سور كهادي يكونك وحا سو كردي ماركاسي تشنيدي ايقو يا اي واكو يييد نبي صلى الله عليه وسلم او كنتو خلاص مركزين طلب تريد المياه من القران اطرايق كلوكهه وصوكره سمدا اساسا للغدي وحصاكر الريواني كفطركت رسول كاسويه اساسا للغدي السماد وحفظها وحافظناها سمد وايل عليه ما يحفظنا الى علم من كل شيطان شيطان بنتي سانكاي على الشيطان كما يريد المرحرك لا يسمعونا التصم وتطلب الصناه افصم وتطلب الصماع مقل دلبد وانا لولا جيدا ان مقل كدلبان ما اودا و لكن ما اودو الا مد بف امرمر يا اي اسورت غش ما هني مركا ما اودا نو ولا غف يقول ان ان صم الذين يسلحوا لا يسمحون ما مقل دلبان إلى الملأ جمع ملأ الأحلى اسرين تطبرا ملأها الملائكه للجياد ويقذفونوا والمسو قما من كل جانب بالخسوى ويقذفون بالشهب دمبا برو يجن تالها او وقركن ولا ولا حدك دحي ولا ولا يجن تالها bishuumi gantaala lugu soo gama min kulli jaanibin bila kasta aya looga soo ganaa dambaaburadaas duuxuran fugeeyle fugeeyne fugeeyle oo la fugeeyle oo samada laga fugeeynaa lugu soo gama marka gantaalkaas la soo gado way daloolina ama weema dil ah ama waalana ama ira waxii subhaana warahum shayatin tawaha usbnaadaa caadabun caadab لا يسمعون مدغيسي بلبان الا من الشيطان يغيسه بلبا او ايو سورت قشا خطف صدف في اسمع ما قالك الخطفه هل مرضفت والشيطان حل ما كلمه صدفى هل مرو هل كلمه صدفى هل مر صدفى فافعتبعه وصار اي مركزنا she have bamba bur she have kaso faaqib dalori faaqib ka sidaa inu cirri yira mooto mudii u waami iftiimaya hakin faaqib asalka waami ka wakh daloriye saasre ba faaqib hawo go maga caabay bamba burtaan sheegay ku dhacday we haddana hawoodo dhal iyo mugdigi way kasoo gubacnaa gacanteena marka faaqib wamin wax daloolin hawo markuu ku dhaco imma an yurrqo waima an laqtuwa waima an yakhabila wa huwa yaqinu asaga ban beddilo iru gubada ya iru isku darbaro intalku sidee ma marnaa illaa kin ku dhaxo asagoo kalimadii dibi waasurta gal inu hore dibi waasurta gal oo marku dibe ka dibu ku intalku haleelo hadii marku kalimadii marku dibe ka dibu haleelanaadu sallallahu alayhi wa sallam ko wiiri shaydaanki kaloo ka qaadaya u sheegaya batta wax sheega daktaro ku dibcina boqol bay wadna ku daraa اي امور في يانو يرهدان مال بهلو ساسيري ورونتس وامتحان وامتحاني قالت تعالى الىه ويري ان انق زينا وقر حنا اسما صمدا سماه اديه ادو بزيرتين قر حين واخليس قرحيان كو قرحمي التواقبه ددان كو قرحمي واخفضا وحافظناها وايل على الحفظ من كل شيطان الشيطان قميانتي سنقع لنا شيطان كو ماريد لا يسمعون الشياطين تمد قيسي طلبان إلى الملائي كمع ألح لا صرعين طبضان ويغذفون ونغسوا قمع بشهو بالدمبابورو امد قلت تالو من كل جانب الناح كستي ايشي هكستي اللغس وقمع دوحور الفبين صمت اللغة فبيني يغسوا قمع ولاهم الشياطين تواعو سونا دي حذاب الناح دائم وچوقتا إلا من وهلده سريدا لا يسمعون المدغيسي الطلبا إلا من شيطان وماهر شيطان خاصو خفي فطفى أصمع مقالك الخطفه المردفيت طافت باو صورها أي شهاب ضمبابور نقنتال جنتال, جنتال كأس فاقب دلوليه فصففتهم نبغ سباروا غالا بل جواب ahu ayyakum ya e ayyadu arayk balan khalaqna hakka aburista am am simman makhluq ya ayyadu arayk balan khalaqna an abu rnay inna anab khalaqna hum insanka asalkisa waham ka, ka abu rnay min qinin dawab babas baba, baba, da, allazi bil suktagiyya bal ajib tawadla yartani qasbana wayasqura ayyuna wa iska jesjesaya wa idha dukiru merkalawani wala وإذ أراها أو مركا يركان آية آيات قرآن يستصغرون ويجئسئون وقالوا وحي لا إله ده إن هذا ما هذا كما ما القرآن كبشئ إلا سحر فلفل ما هن سحر كاس مبين بين أيسكع أي وأن متنا أمبعث من رصوبحينا إذا متنا مركان بما نو وكنا أهام نو ترابا أرو إيا وعظاما لفؤ أإنا أنك لباث صورك وَأَبَاؤُكُمْ أَضْيَالُكُمْ لَمَّا صَبَحْنَا أَضْيَالُكِ الْأَوَّلُونَ الرِّيَاءَ قُلْنَا رَبَّنَا صُبَّ عَلَيْنَا غَمَامًا فَأَذِنْ لِكَيِّ أَبْيَالُكِ مَوَالِي صَبَحْنَا وَالْحَالُ لَيْلُ صَبَحْنَا أَنْتُمُ الَّذِينَ دَاخِنُ وَقُدُّ لَيْسَنَاتِهِمْ فَأَيْنَ مَا وَحَكَلَ مَا هِيَ أَي الْبِئْفَةُ صُبْحُمْكُمُ زَجْرَةٌ وَقَيْرُ قِرَارٌ وَاحِدَةٌ كَرِيدَةٌ فَإِذَا اسْلَمَّ رَكِبُهُمْ أُضْمِدَ يَنْظُرُونَ وَحَيْرِيرَيَانَ إِلَى مَا iraayu weyna subhanahu wa ta'ala waxa annaga subhanahu bal waydi kuwan mushrikiinta oo baafiga inkira waxa tiraada idinka iyo sanawaadka iyo irriyalka iyo adayg badan insana yaaka irriyalka adayg badan hadbe se kureediin samara ma soo teekara allee irriyalka iyo irriyalka inta idinka se in soo noole weyna fast tafti bal jawaab waydi annaga اهم ايجا المشركين تاميه اشهد ارايك بالان خلقن حق ابو ريستا ام امسن مان مخلوق يا ارايك بالان من توخاي قد خيدا مخلوق يدان لتغلي على غيرهم من او وحا ويا العقراء لو استخمر لا استخمر لكن من طهض واحد الولد ضمان مخلوق ير ديالكي دوليالكي حيواناتكي ا لتقليب لتقليب العقراء على غيرهم و فاستفهموا جوابا وذي بل جوابا وذي كجواب ده او اذن كمياء ااهم ايها المشركين تاميا اشد دعاءا بلن خلقن حاجه ابوريطا اما ناس من مخلوقيا يا ارايك بلن خلق ما انا, أنا بورني اي خلقناه ان ابورني انه انكم خلق ما هم اصل كبن اذن قالوا ان خلقناهم anagu xaala maahhum baru aranka waa aabonay assalkiisi oo naari aadaqa. Min dirin taaba ayyanan isku dagaya ba buhubi ba maban tarkoo yay haqaa qlay yer la gey isku isku an ka wa Waa ay ku had laiyaaan sida ay u daidayaan ba figa ayaaada la yaabqiy. Waasuna yaguda wadaiskaes j wax kaleysayda yihiba middereemeya. Wadadu kimek la waiyo la waadiyo la kuuna mawaan sana wadaaha a marka yakaan aya tan ayaad oo baxtdi tusayda yastaas xuna waada ku j إلا سحر فلفل ماهر سحرك ومبين عد إذا متنا أن نبعث من الله صبحنا إذا متنا مركعان بمنه أو كنا آنه أن تراباً أره إيا وإذا من لفه أعنا أنك لمدعوثونك والله صبحنا مياً نهي أو آباؤنا آبا يالكين من الله صبحنا آبا يالكي الأولون إيه الرئيين قولنا يا نبيك والحال ايلا يصبحن انتم بدمكه داخلون كويت الذين اتيه فاينما وقع ما هن هي صبحت هي اي البعثه صبحت زجرتوا قال مر ما ملكو بونك قد واجنا هل مر اسرافين بونك قد واجنا زجره بس واحده كليده فإذا اليرما كان يعدونا ويحل بلان قادي جيري او قيامها يا بخفغا اها ايما فيرينا يواب تيغييما فاستفقت حين توابد دي نافغازو بانو ساشان كيتيوابا به اهو كارلا ميشد اوبت بلان خلقا حجا ابو ريستا اما ما سمان مخلوق يا اوبت بلان خلقنا اي خلقنا هو ان ابورني منكا خلقناهم وقجمعنا ولا بقي كريم عيل محمود Ina an nagu xaalaq naahum beru aalan ka wa aburre wax ceda aslu bari aada. Assal ki oo nabi aada haya loole ceda. Ina an nagu xaalaq nahum assalko ra waa aabonay min diin baabaanka aabonay baadaadaasun leziili ee yellteziqu badu bi badi nobagabelkee berke kere ku dagaan ka aaboxnay. Baiskae deayae ayjin taa ويسكرون أيهابنا ويسكرون أيهاب وإذا نذكرون مركبات ويسكرون أنه نسيمة وإذا رأى آيات الناس في أرقام آية وآية باعتها يسكرون أيهابنا أيهاب وقالوا وحي لهم إن, إن هذا ما هذا القرآن كانوا مهن الله صحر فلفل ماهنه صحر كاسو مبين بيين ويسكرون وإذا مثلنا أن نبعث من صبحنا إذا مثلنا نبعث من مننا وَكُنَّا أَنَّهُ نُتْرَابًا الرِّيَ وَعِظَامًا عَلَى فَوْقَ أَيْنَ أَنَّكَ لَمْ ابْغُثُنَا وَلَوْ صُبِحْنَا مِيَاهَ أَوْ أَعْبَارَ أَبْيَالِكَ إِنَّمَا لَصُبِحْنَا أَبْيَالِكَ أَنَوَلُونَ إِهِ الرِّيَك قُلْنَ نَبِغَا صُبْحَنَا نَعَمْ حَوَالِي صُبْحِنَا يَدِنْكَ يَا بَيَالِكِ إِنِّي خَرِبَة وَالحَالَ لَيُصْبِحِنَا أَنْتِ بِذِنْكَ الدَّاخِنُ كَدُّ زجرة قائلة وقائلة سوى عدة تنكرها فإذا إسلام مركبهم عدوما ينظرون وفيرين, يندلون وفيرين فإذا إسلام مركبهم عدوما ينظرون وفيرين يعني إلا ما شاكي كانوا يعدونه كوالله يبوها يا هاريين وقالوا وحيرين هذا المركب أركان قيامين التاجيهين يا ويلنا أهلا قلني يا هذا أهوانك فحضر وإذا كنت تتعلم وحو ينوقت قادية صحاب هذا كان يوم الدين وماليكة عبالمرينكة فتقول لهم الملائكة والمؤمنون مركز الملائكة يا مؤمنين توحي كله هذا كان يوم الفصل وكالسارد المالكي سي الذي ومالكي كنتم هذه الشرطين تكذبون إلى الباندان به المالكة فيقال للملائكة واحد يقول يا مركز. اخشروا الصاشرية الذين ضدقوا ظلموا الظلمك الصناعيين إياوا أزواجهم قوة قنوحة إياوا ما كانوا أيها ين يعبدون إليه آبدا من دون الله ألا قيرك إسحالوا ين يعبدون إليه فهدوهم كل سوى التوسية إلى صراطي الجحيم المرتجحيم والدديل وقفوهم تورجية إنهم ظالمين تمسؤولون وإلا ويدين واقفو متجيا ظالمينطا انهم ظالمينطا مسؤولون واكو لا ويدينا عن اعمالهم اعناشودي مالكم فيقال لهم مكاسا وحلولهيه مالكم قال المحاينين سوناوي ظالمين ومحاينين سوناوي لا تناصرون حال قد ما نسكو غرغارين قال تعالى الى خير بل سيده هم ظالمينتو مستسلمين واكو امرك اليهوه غانسن اليوما ما انت أو إلهي وقال نور شيء يقول سبحانه وتعالى كفارة مالين تقيامها مالك الله صحبه يقول إن دهكت كل فان ايه قراء يا ايه ظالمين اها ايه او مالين تعمل المرنت ايه بعد المركان سيحال علينا الشنلاي ايه مالين ان شنلاي طبو وحدي تريد ادوك انت اللي تقول ربا خنانتين لغا شنلاي وقالوا وحي ليه وحي كو عطمت هيت الذي marka la soo gixay faa'iido isla markiiba hum ayagu yaan duruna waafirinayaan waqalu haylahiin marka mustaqbalay ku aftaa mustaqbal la gaacnayna waqalu haylahiin markay arkaa in la soo gixiye yaa waylanaa halaq duniyo hada awan kufahdu haylahiin halaq waqtigii si la joogaa waqtigii aan halaq seenayna wa la joogaa arintii wa salaay laakin salaatuu illaahu wa magha samantas maanta fi an qafur rahman ti sakaf laayo oo kalaabto oo ilaahi ku irmo yaa wayna halad deeyo wadha adaanu ka fahdur manta wala jooga waqtigaadi haday jirtey maalinan halagsanay wa manta hada mithan yawm deen wa maalinta abal marinta markay saasiiraahdan waxaa la hadlaya malaa'ikta هذا المال كان يوم الفصل ومال انتهي كالصارد قلبي الذي أدعنا هو التوبيخ والتقريح قلبي وقنقرأ وقنها اللحن الجنة هذا المال كان يوم الفصل ومال انتهي كالصارد لأضمالك للسائر والكل حكمن أيضا الحسابين أيضا الذي والمال انتهي تكذبون عنك انت بين دعين به المالك مركز الملائف إلى الله الله فىقالوا للملائفة وعلى الملايه احسروا صاشرية الذين ظكوا ظلموا ظلم غسانيه ظلم يديس ها هذا كفري اما ها هذا كما ارتي كليته ذكي ظالمين طحاصري اي وازواجكم يدي اس وقت لو له جهده حاسس كودي اي وها له جهده اشباههم وامثالهم ونظارهم ذكي لمتاه وي ابن ابن كره وتينتي سكنه ماريه وهم ويلي بعدي سي اييدا بن عمريه وزيري يا صالح انت ويلي اييدا بن عمريه ويي بك الدري جيره ظالمين طاديقه مسلم كدا جيره سكول بن عمريه زارق <تصفيق> انت سكول بن عمريه بك الربا خلن جيره سكول بن عمريه ويلي مثالنا كطارقه مدنا اصحاب الربا ويي ا بن عمريه اصحاب القمرويه من دوريها دكيسي اي واخا ويهيان حدي له رحتان دوريها من دوريها لاغادلو يدي اه اللا ساقه هنا بقى سومه جديد قال مينتي مكه سورين احمريه اه وهو ينشر طن واخويره قشه مركا مندوريه امده وكن فافه امده وحب كان نقض لما اركو ديجا مسلم في مركاز ما قفهم رحبه يقف بينه ويدينه قدك قدبه كفصنا حوله دعى وان بسيفه مش بدهم يدين مركا قف ee wiiga mawduu asmaanta mana haboonaa laga hadlay kara kaasa laga hadlo haa biska waahi shoq law adduunka waxa ugu daran qof shaahila waadana in xishooni qofka duu shaahile uu shibiskeeyaa baa لكن مركو من دوريه استعمارو دكو ديله دكوه كفسنا قالوه دعه دريقيدو اولا سوا قاوه وخريدا لما اكبا من دوريه لا غادلو واه امم دحال اصلاحيو مركا واخا لكن هدا كاين سو دجي جيرتي على السوق قرا اه سيده اسكوليهين على 120 وي هي اسكول صاب ايدو تيلي اسكول نو دكا واحد كريستان زانقين تقين قوم المؤمنين تلي جيرى دينع واه وين قوام على لقد غا او خشور صشري الالهه ملائكه الذين قضلموا ظلما سميه اوا اشباحهم وحل وحي, وحي من دور الله الا خير كي اصحال اي فهدوهم كل توسية إلى صراحة الشحين فيري فهدوهم كل توسية إلى صراحة الشحين فيري وابو وطنها اللي بيلي انت يسين جليل وضوه بسلانة وضوه لتشهنماء دعاك تصوصار ماكي أكتوصصار لليه توجي يا مركب محمل الويدينة فهدوهم كل توسية إلى صراحة الشحين شحيمة وددها وقفوهم توجي يا إنهم أيقل مسؤولون وقووح لويديني أي مسؤولون عن أعمالهم و أقوالهم الله تسدرد عنهم في داري دنيا وعلى ويدينه يا وحيكسو فري أعمال شودي أقوال شودي عقيدة دودي وحيك الشقيين وشرح قمع لويدينه مركاسا للاحظ للاليه ما لكم خيو قال الله وحيلو لي ما لكم حيني سوغناضي لا تناصرون حالكم لسوغرگاري جهنمات أكتصار تين وعلى نغوبي يا ما اسك pega ن barrelron وget terned سعر لي هان ي blockchain الله تعالى ق Nyera قال تعالى إن よين τα النار سويا ويقتل فيو Excepted هم با المين تعرفون مستسلمون جوه جنس مئن لأمر الله tonnesين الإئلهك Самalten اليوم مانت يهو جنس ميا وهو جنس ميا грب العالمين لأنه لي ده لكنه جنس ميا و ila subahna dabni haa wa haqiqo haw tarina asma' lihum wa absa yawma ya'tuna ila wakhina maqalbadana in dabbadana manta no imaniya dakishal lugu kari walid wa maqlid deere wa hak deere manta ila huru maada bedd in dabbadana bedd badana lakin hay tarin manta هذا كان يوم الفصل وكان صاريداً ما لنتهي ما كان ملائكتاً سأسوليه فتقول اللهم الملائكة والمؤمنون إذا كان مؤمنينتا أوعي كلين هذا كان يوم الفصل وكان صاريداً ما لنتهي الذي والمالكي كنتم أضاهدين تكذبون إليك بردان به المالكة فيقالوا للملائكة وحالوليهي أعشروا ساشريه الذين كي ظلمون ظلمك السمية ساشريه إيهو أزواجك من نوعيهي ويذكر النوع هذا السنحمر فيه اي اشباهم وامثالهم كانوا ايها الذين يعبدون الا من دون الله الا غيرك اسحال يا هذين فهدوهم كلوثوا حقته وسارا الى سراويل جهنم ورطبا جهنم اب وقيفوهم توتيه انهم ظالمين تبسلوا واكلوا وحلقوا ويدينا عن اعمارهم ما لكم فيقال لهم وحل وليي ما لكم حين نسماي لا تناصرون حالاء أدنان اسكو ما اصدفع دانك جبلكين قبل كاليو جرقارو قال تعالى الهوحي رباليس كدان ريسو جرقاراني هم ظالمين مستسلمون وواقوعوه جنسا لأمر الله اليوم منتو قيامه جنسين قال تعالى الهوحي ربالي واقبلوا سوقا بلاي بعضهم ظالمين تجبلكم على بعض انقبل كاليو مضح ديئي وحي سوقا بلاي طاق ريالك يتساءلون حالاء وحي سويدين اياه قالوا واحي الى هذين اطباعي للوصائي ما راحوا واحي كير هذين انكم ما راحي قمتم وحا هذين تاتوننا اينت نوقتم عطا على قالوا اطباعي طالير يالتي للوصائي واحي كير هذين قينكم دينكم ما راحي قمتم ادونك واحد هاجرتم تاتوننا اينت نوقتم قالوا ما دحدي وحي رهدين باريس كبه لم تكونوا إذنكم معهدنا نحاين مؤمنينك وحقا قلبك كرهما يصنع يعني أنه إنه مديره كرهن حقا وما كان لنا نغمرا السبنانين عليكم كركين وح سلطان وما لنا نغمرا السبنانين عليكم كركين من سلطان وحو جيهون كوخان حيني وإنه يرني وإسكا كان فرعا برس كان ده يكونتم قوم قوم قم قد باقنا حقك قد جبه حرامت سوجلبه فح حق وحنا واجب علينا كركينا قاول وخضنا حبد القول كي سوى كلمه العلاه لامل ان جهنمر الجنه والناس اجمعين تاسعوا واجبت ان انغ اتبع ذا مخرج لذا يقون وكعده من ياما ان انغ الشعب لذا اقولك وعدابك الذين يجب علينا أن يكون هذا المضحف فأقوينك وانا إنما أدونك مركن توبني محايا لأننا كنا وحنا هنا غاوينك ويبه ذيوبين وكذلك كانت نرعاً فإنهم أريد إله سبحانه فإنهم مضحفين يطاق ريالك يومين الماركاس قيامها مستقوين ويقوين وذلك في العذاب عذابك قال تعالى له ويرى انا انكم نفر وحنكم سمينا بالمجرمين قالوا كذلك فيل ماكم سمينا فيلكم كذلك الصداس وقراء وهو الجمع بين الضالين والمضلين في العدد وحنكم سمينا وينار تليسكو كينو قربي وحبالي يديه يقول لا بادييو باديوري الى وير سبحانه سبب نار تليسكو كينو انهم مجرمين تا كانوا ادونك وحي احييه اذا قيل اللهم لك الغيره لا اله نعبد حق له اعبدا ما جرو الا الله اللهم هن يستكبرون ويسوين سيجيرون ويقولون واحد الدين جيرن لا تارك الهتنا الهيان قال <تصفيق> تعالى لا اله الا ولا ما النبي جاء النبي بو كليه بالحق حق ير وصدق وانر كليه المرسلين رسل شكريدي الهي وينو كل شي سبحانه وتعالى بك ادونك حرامته اسكو تاغيري اي مدهد يا تاغيريالك الاها مره الهي لهورتو عرفات قيامها marka dabaqanar ta laga toore deree ka jahannama ay tagaan ma ayagaana ilaahi suuratul ghafir ku sheegaa wa isku eedeynaya fiquru du'afa alladheena astakbaru innakum lakum taban farantum maqnunna anna nasiba minan nar marka jahannama dhexdeeda la geeyena wa isku eedeynaya wa iska cala calaya markaasay mar walba untaagay raalka dulli badan markaasi leeyihi ku du'afadaha النار تمانت وحير من الدفاعي كارتا مركزين كوه هجاميال كهوليهن ما توا كوه ذاك تشغنان إلهين أبو الله واكل حكمي قال الذين استكبروا إنا كلهم فيها إن الله قد حكمه بين العباد حانك هالدفاعيانا بالضبطي وليه ويسكولين تشغنان إن شاء الله يسعى بنا أنه كوه ذاك تشغنان كمبلايهن قال تعالى الهو حبيري وأقبل بعضهم ظالمين تقبل كذوك السوقها بليه على بعض. أي اكبر بعض الكفار على بعض ارؤساؤه والاطباع ارؤساؤه والاطباع القادة والاطباع بعض يتقر اطباع بعضها يتغريا لك اايا اس ايهن يسوقا بلي واكبروا يسوقا بلي بعضهم ظالمين في قبلكم على بعض انقبل كلياتسالون حال وحس دينا قالوا الاطباع للرؤساؤه اطباع يا هذا مرق قالوا اطباع لوهيراد تاغار يالك انكم اذنك مده قدتم واحد هذه الدنيا تاتوننا ان تنغبت ما دان عني مين حاجه ميدت حاجه مينت لهما معنى لو فسرين اودد نوع شي حاجه ثاني اذنك دد اود لاحد هيدين ويرن كعب سمي وانا ديرتين اننا دد سك دوليسانا هينو اسك قدوعه ومعنى لو معنى هاف تواتر معناها لنات حاجه با عذاب haga ba'ada mooga timad beeno ba'adiga jeedideen noo fal xumaydan no ayrin toogid ku sunnadi ma baraydi haqi ilaahi haqi rasuulka fal xumaydan baad bilkiina wa no korkideen haddii ba'ada sidoo kala to shayabintii cin ka sidoo kale way waxyaaf fal xumaynaan ba'ada toogid ka dib ayayreen yaan fal xumaynaan sunnada waa qoruxinayaa badani shirkiya faastay ta qoruxinaya marka asiska cala alayeen in siga ay leeyahay shayadinta jinka ee idinkaba aad allo fulinayaga badada naga soo gashay waana waswaasay wax sheega tan ورحل ليا ضاع ابيض نافل حميدين مع سيدنا ما قريده قالوا اطفاعي وحي ردين مراحلي انكم اذا كنتم متحدين تاتوننا عند إن نقطه ما ضاع عين يمينه حق ايدك ثاني قالوا وحي ردين وقاده بمراحلي بالسكبه دي انا بغيتك تجمعنا حق وحوانا خمانتا خبو يارينا انكما قصبين وحجر إن مقنع كرئين مكينين اذا كان لبتك انه خمانتا جعلاء اردائي ساسد نصر راعدين لبتك انه قلبك حقك مره ما يسمعين اذا كانت باطره ما يسمعنا لها انه مره ما يسمعين بلس كبه ادداء ان اتحق مدتين كغنمين لم تكونوا اذنكم مادنا هاي مؤمنين اكوا حقك مره وما كان لنا انكنا نومسونا من Musa Sudan ta hadleera maraxadii oo insiga ehed waxa lagu fasiree anaga duceluukan ka tarunay nimkeen ha duceluukan ka tarunay انا وكريو هو سواسين اي ان ان حمانته ان قرهنو دا لكن ايدن ما انا لهينو مركو قصبله جينكو مركه حقه جينته برك لي براءه يخران كبو غاني وان اذا بدا اردي وكان لنا من مسكنان عليكم قركن من سبان وهدري بل استبدل يقومتم دينك اتباعا واحدهين قوم من قومك باقين حق تجد به تطعمان فخرا حق كسعلاناد هيدين ساسد نغ فحق ايرين مرحل فحق وعا كو واجب علينا قركينا أو أن اومادخدا اه اي يدين كا تاغيريالكا باولو رابنا راب دي قوكيسي قاو رابنا وخا ليله جيدا كلمه العذاب لام لان جهنم من الجنه والنص اجمعين قوكاس انو واجب اهل نار نكون ان انغا اومادخدا اي شعب كيبا اه لذائقون عذاب من اياما فاقوائناكم انكو واعين باضي ينو هرطة باضي دا واعين كووية احناي محايلة كنا واحانا هنغاوينة بباد يوري انكو النافتة يدا اوبا اعان باضي يسنين وحي انه ان امي سنين انكو سنين انكوية احنا نفتة يدو واحان كو سنين انكوية احنا سبحانه فا مجرمين تا مشتركون واكوية دا اكسرية يومئذ المالكاس قيامة فإنهم مشرمين أنا هذا قاذبي إي الرؤصدي أنا هذا أتباعي يتغيري وكي فإنهم مشرمين مستركون وكوية كسنة يوم أيضا ما لنكاس قيامها في العذاب كوية كسنية إلا وحيلي سبحانه إنه أنه نفعل وقص ما إلينا بالمشرمين القالدة كذلك أي فعل أن نكسى وإنه كذلك صداصة نقول أي فعل كاسو وهو الشمع بين الضالين والمضلين في العذاب وإن الله يسفقك أن النار قئي عذابك كوي بادي يوبي يكوي بادي يي وإن الله يسفقك أن اللي يسفقك أن وحي طهي إنهم مجرمين تو كانوا وحي أهايين إذا قيل الله مركب كانوا وحي أهايين في الدنيا معنا إنهم مجردين تا كانوا وحياهم في الدنيا إذا قيل الله مركب لبغير لا إله أم حق لبغوا عابداً نشروا إلا الله الله ما يستكبرون إلي اسوء يليسي وإذن ديني ترى وعنى سمتاك وعرامة أهل الماء طفك كم المؤمنين كمركب لبغير هل عابداً وهم أكوا فرحوا وإنه قيراده وإنه لوهي راته وإنه, وإنه دراماً إنه أصل دين. إله غيرك يسمرك العابده وينك تقيروه وينك تعاده وينك انكرو ساس ما له بهدا لكن بهضبط بفسيد عليك يا هل العابد و هو مسي و وضع انهم مجرمين كانوا وحي اهاين عبودك اذا الله مركه البيره لا الهنا عبود حق العابد الله اللهمانه يستغرونا و يسوين يسينيه ويقولون وحده ما في دي آياتي على الدرجلين طب واحد يشراء خوقا قلبك قلب كنعصى او امرك توحيدك يسمدك hadlo او waxaa weeyaan wax laga sheego u dhibsana marka xogaa qalka laaba maca sa tahad anbiyaada ilaahay ayay ugu dicaayay jiray waxaa la raba inad ku faraxdo ilaahay inuu ku waafiiyo wax qiima u sam kula lahayn hadalka waxaa weeyaan qof tooxidka macayyo oo bidada wax weyn u doodayay shirkiga wax qiima u sam kula yeela يراو هو سبحانه ويقولون ادوك وحدي جيرين اينا انغا لا تاركو الهتنا الهيال كا يكو اوتغ يميان هاي المساعين قبي هاي قبي ايكو متغون وارا قال تعالى له بل الله عليه وسلم اجا انبي جو وصدقوا وان كن لي المرسلين رسل صادره كوري في حي شيق اثنين النبي الله عليه وسلم كيف قال و حي ايشيكه مارك تقري تتم تتم كتبته المحي قريام الله الا في ال المخضر إنه يبيني أخصو الشيهوري ثم قاتون مغطيت أوه. آه قال تعالى إلى أحييري وأقبل واسوكا بلي بعضهم ظالمين تقبلك على بعضين قبلك وأتباعي يا رؤصدي يتساءلون حالا أي وحسوين ديني قالوا أحييرا أي الأتباع تغيريالك أحييرا أحييرا أحييرا أن لرؤصاء ملاحظة الله أحييرا أن إنكم دينك مضحي كنتم وحاذا إذين الدونك تتونا انات موغات ما بان عنيل يميري حقا ميد معناها هو لو اوو سيغتنا ووغان كغه هيبيسن وا حقا اسي هاديل لينا انسه انيل يميري باعد حق ياد نغاسو قشيه او تويخيد كيات سنن يا باعد يا نوفل حمايدي وي قالو مراح باطوا الى دين الرؤصات وقالوا قالو مراح لوحد الى هدين بل اسكبد ان كغما امانه lam takunu idinkaan waan muuminiin ku waaqaf kuma yqulubtiina baaqda aqolay idinka fiinaanta rebayaga daba orday waan kaana laana moogwana suqnaan aleekum korkiin min suldaan wuxuu jahad inuu qanxin mad weed daliil ah waan inuu qanxin oo nugu raacbay la jirin sheeko inii sheekayne waan naga daba orday wa haddii cinilay tahayna waana kana lana nooma subraaniinay leey hin cinku alekoodin ka insiga korkeena min sulbaan awood xoog in ma sheegano wari islaama arqof jinni u xir xiraan oo jinni saahir turay salaaduna tuu kartid halkaas iska fadhia kaama murqayra salaadadu ku shiiq allah maswaamuni madhaqaqay ha marka awow ma jirine wa la waswaasiyay shaydaanka qalbiga wax weyn ka afuufay markaas baadadii daqaqoodiide وما كان لانا مغمصقنا عليكم قركن من سلطان واحد جهن كوقا انك بلسكا دايا كنتم يدك واحده هيدن اتبعنا قوما قومك باقن حقك قدبه وهمانته قدبه بدعن نفتودو رينو قلوب تودو حقهم يسنين الرحمن تدو يا بايدن ساتو راحريم فحق وحق صمنا دو كو واجب علينا قركن قول ربنا رب خاتام اي اطباق ياتاماهر هو اصل وحا موجب عذابك ان, إن انا لغايق لغايقون عذاب تكوير ببين يوم اهل فاقوينكم وانا من بعد ينهذا المرحل المحايل ان ان كنا وحن نقاوينا كو بعديسن قد كنت سنت قبضت اما الرؤسها النقدين اما اطباعها النقدين فإنهم ظالمين مستركون وكو يوذأك سنة يومين مالين كاس قيامها في العذاب العذاب كي يوذأك سنة ايام إننا أنه نفعل وأنكو سمعين إنه إليه بالمجرمين كذلك ساسا كو سمعين نواسي وهو الكنق بين الضالين والمضلين في العذاب وإنه كو بادي ilay kuu baadiro ugu yeero baadiyeey aan cagaabta isku gu keeno saasan ku sameeyna sababkuna waxay tahay dhamaanta u xidkay diidi jireen inahum mujrimintu faru waxay aayeen fi الله ibaqir allah markay lugu yira la ilaaha ma'bud haq lugu aabida majru illallah allah ma hanay yastagbiruna wa suyra yisira ayo tawheedka yabaada ilaha iska weynaysinaayeen way ku wax daen ana an la taari ku tina ira yelke nakui wettegaana heishaائrin gabya gabya go meduni waalan قالala taalaira xiri Barstebedddae gabya waalan nabu maaan ee jahulley del الحqi ح wasadaqa waana humey almursaleyna قال تعالى إله حيري إنكم إذن كددوا بني آذن أمين تيساما كنا لك دابا إنكم إذن كددوا لذائق العذاب عذاب كوي ده من ياتهين إنكم إذك لذائقل الأذااب أذك ق دياتين أدرك الأ المرك عنوجية وما تزون لا ك أض المري ما إ ما عمل ماانه كنت ماذا ت ت تعملون إلى السض إ إذاض الله الض إلىه مرك للك صرهب الض المخلصين إلى اللقع لص فييالي. ولائك اضممداث لهم حسنات الرزق الرزق رزق معلوم ليقان لي الجنه فاواكه وحلوى راحه استا اسناده يا قدار والحال اي رزق وسناده هم اضممداث ومخلصين تاء مكرمون كل كرمه أي في جنات النعيم شيء ليس سنن اي جنين تسمح له حاله كوي اسقابلة على سروري صريرة كركودنا اسققابلة ايانا لكرامينا يطافوا حال الوليغة عليهم كركود بكأس انقلاس قمراء قمر من معين القلق القرى إذا حددتك آطي قمر داسو بيضاء أط قمر داسو لذة تن أم عام بابا للشاربين الضدك عبا قم رضا صلى فيها بحديد غول على الحنون وصنحين ولاهم دبك علينا ينسفونك والله أقل قرورية أي صنحين أنها قم رضا درتد له أقل قرورية وعندهم أهل الجنال رقع أكتو ذا وحاء هذا قاصرات الدرفي عنده هو دمر قابية أكو قابية على أزواجهن رقوده دمر قاصرات كاهو عين عنده دو مارکاسو کاننهن بايدو اوكم اوبو مالايدو اوكم تاسو مكمونو ليلانيون غعمه لوو تادان اغيره وينه سبحان وتعالى ضت کو دایو لغ بابا کدی با لګو ريبا قال تعالى إلى الحجير إنكم ضدوا لدائق العذاب عذابك كويدة عذاب شركة من أياه عذابك الأليمي كرحانوكي وما تجزون من الله ينقع بالمارنة إلا ما عملكم منه كنتم هذه الأجرتين الدولة تعملون إرادة سميدة إلا إباد الله أبدا ما هذا إلهي مركا لك سورها أبدا ما هذا المخلصين إلهي الوصفية أبدا ما هذا إلهي أبدا إذا وعيدت في عديس التوحيد ku wasu waxay sameeyeen kaliya lagu abaalmarin wa weeyi ay sameeyeen inta xumaantay Allah waa u dhaafa baa aadki ay sameeyeen kaliya lagu abaalmarin wa loo laalada intaas oo goor laalada laakin gaalada dambigi ay galan kaliya lagu abaalmarin asagana aad يراو <سؤال> ووري سبحانه اولائك ادمه مخلصين تائه له فلسفيه ادنى ان الله عبادته وضر ما قد بريق سكون سهد دينتي الله ان وقت كو صدر اللهم حول صناه رزق رزقي رزقي معلوم اليقن وchannel اولائك ادمه مخلصين اللهم حول صناه رزق رزقي رزقي معلوم سو لو والحال اي ريسك وسنا ده لجوندا ميقشيره كحاله والحال اي ريسك وسنا ده هم ادوما بس مكرمون وكل كرامه الى في شمات النهيمي شله سكنن ايو شنو انت سديي ودا لو كرامينا بيرو وحو بويا لي او وحن انو ارق دغونا ما قلقل بركو فكرين اي كوي لي دحلو لو mutaqabirin hala ay soo qaabilayaan la karaneena ala surur sarer sarir koodu soo qaabilayaan wax way mid wal baba sariirtiisu ku fadhiya dina ay wax raayo subaxne quf quf gudka ka muqowt dalb ba male wasku farxayee marka ay fadhiyay isugu imanaya ay iska sheekeynayaan markaasa dhixyooda lala widir yareer quruux badan chanada lugu abuure ah u kaadinaya xagtaanka ya intara ya barka jelebiska la wareegaya ila wixii subhanaa yudafu wala la wareega aleem kurkura bi kaas galaas qamra beesh aad intee aygo maskarshay keenay xagtaanka oo wadhmaara yudafu wala la wareega aleem kurkura bi kaas galaas qamra galaas قمر راسومين ما حين ما ها واحلى ما تشوجيه وحن قمردا ادونو قفشين كاماهن القل قري بسيطه بدو ساعتويه قمر راسومين ما حين القل قري بحج ذكائها طيب قمر راسو بيضه عاق او ويت وحن درنا وسقط منقورن كادون كيالاه كامرا بسو لا فيها كامرا على الحموم صراحه غول كما قالوا على الفاسري الله بن عباس يفسر لمده هو هين واسوا لكن لا على الحموم مثل ila wahu yiri walahu bak alayya ma'ahan yumzifuraku wa aqlu gudal laguriyu anha liajl alkhamba adunka marka qaftu qamrahu aqlu huwa lagurul manin khagal lagadya wahir lor kaybay wahul mid yah wal well, fir biya kujiren la surir this this ilah allah so you know wahmalu arag ofka adunka qamrahu aw sah wah غبطها قو ولا دسو كف سنه قف ك اركو ديل و خو اركو دحه ميشا ومسيتك حتى ود كاسو غرو كا كاسينو خبا منو اوغي مير مركا وحنو عاصا وا ام الخبائثي بلا يوقن هذا المقسو اس اسكو دو ماندوري اه شرط كوباتو دو ماركه يا و خويان اروسيي يخورل انت يا لغه هبلت الا وخر سبحانه وعندهم رجسدت توضحها احدى قاسرات الطرف قاسرات ولو كبناني سفعيل يفهم شبه بس سفعيل كد تقدر في المفعول به لو اذا في ماركه وعندهم رجسدت هذا احدى قاسرات الطرف انده بقوا غابيه او كغابيه على ازواجهم معناه دو ماركه تنادى gabdehi adoon kalee ilahay ku aanu day ee janada la dejiyay ragla siyeey iyo qow chaanada lagu abuure laadada gawar gawar wal baabannin تبقى من المدينة والبقرانة ومعنا نقول الله أيضا إن هذا من الألخير المائر معناه وقوقناع سيهو آه وقوقناع قفاً ومشاهدت خناع سليماته كليه مشاهدت أن أطلقه أيام مهيمة مشاهدت إلهي وإنهان الدج سأقود إله وإنهان الدج قال تعالى إلهي حبيري وعند مرقى سألته هو هذا الضرف إنه هو هذا على أزواجهن رجوه ذا عينهم لاما معناه لو فاسرا ائخسام تواق بروح بابا يعين كو ايندا واوين وارسمت دونا كو وحوين ايشان يشقفها با ايش وين انتهى واق روح غايب يشو دنبيده وي وانا نو عسل ريتيدا قاسرات باصو عين marka qolbku jiro wa markii qolka laga jire pila taraf iyo midba shimbirka baalkeed iyo gorayey dii rabta wa tabulkiya tarqo qashina ra taagtay marka ma han waxa weydka waa اين ما كن يدك اي وناس وداوا لذائق <تصفيق> العداب ادمت كويده من ايات تط يقن على لقبا مركز هذ ولا سربه المؤمنين الى وحيري سبحانه إنكم ضدى لذاقوا العذاب عذابك كوي رد من الناس عذابك الأليمي الملومي شركة حموشيه وما تجزونه ما الله ينكو أبال مرنا إلا ما عملكم معهني كنتم هذه الحجرتين الدونك تعملون إنات سمايدان إلا إذا دلّى أبدا إلهي أبدا إلهي. إلهي أنا الكودة كليلغو أبال مرنا معيك ولوكر بنا إلا إذا دلّى اظمم الىه وما هن اظمم المخلصين للبحث لاهي الصافي وان ارهي وين اد كلا لقيب سنو شيطان لقيبص اولئك اظمم لهم حسنا رزق الرزق رزق معلوم ليقاما وتشما فواكه وحلو راخست اسناده يقدارهم ايده كلا دون والحال اي الرزق اسناده هم اظمم اس مكرمون ويقال كرامين ايين في شنما ثم shailla isku gunnayn kay alla isku raaxeeyo beerih sabeeraha sakhxiyowda lagu karameena asen doon ka saayda fadiya mutaqadirina hala in kuwsi soo taabira yaa la karameena ala sururi sariir korkoogna isku soo kabira mid wal basarirtis asagoo ku ciki la ensana husul kubu يضافوا وحا لأولئك عليهم كركو ذا بيكيسين غلاس قمراء قمراء صحيح من معين إلق القولي لحق يتكاهاتي بايداء قمراء صحيح بايداء عد قمراء صحيح لن تتن أمان دمان لشاربين الددك عد قمراء صحيح اللح فيها قولة بحرية غولون مدحنون أم على الحنون وصلاحان والله شاربين تدك عدان ينزفونك والله عقلي غرورية صناحين عنها اللي أجلها قمرها درته عقليه ديكوة اللي هو قول ريون لده ديه ماهان سيد آفني ده الدوية وعندهم أهل وچنا رقا أكتو ده وقا أهدي قاصرات طرفي اندهو ده دومر قابية او قو قابية على أزواجهن رقو ده او رقو ده كو قناسان قاصرات داسو انده ووين قاصرات داسو كأنه هن bay dunbe bay dun ukun abnudu bay dun ukunte qahno da gorayada ukuntaaso maknunul ilaliyi anqarafki qor lugu ilaliyi marka laga qaadasan u subhanahu wa ta ta'ala sallallahu salatu wa salam